لا إ ل ه إ ل الهدى ا ل ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ان هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا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 ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تذر واجره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا و اذا ارادنا ان نهلك و ق ر ي ة ن ا امرنا متوفينا ف ا س ا قولنا فاذا ق ا فاذا قولنا فاذا ق و ل ا ا ذ ا ق و ل ن فاذا قولنا فاذا قولنا فاذا قولنا فاذا قولنا ف ا ا و ل ن ا فاذا قولنا فاذا قولنا فاذا قولنا فاذا قولنا فاذا قولنا فاذا قولنا فاذا قولنا فاذا قولنا فاذا قولنا فاذا ق و ي ر ا فاذا ق ل ن ا ه الله أكبر اكبر ل ل لمن ربنا ولك الحمد الله ه حمده ربنا أ الله اكبر الله اكبر الله أ ك ب ر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 صراط الذين انعمت عليهم غير المعروف عليهم ولا الضالين امين من كان يريد العجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها منهما مدحورا